يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلى تأيمانكم والله مولكم والله مولكم وهو العليم الحكيم وإذ سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلم نبأت به.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 أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات عابدات سائحات ثيابات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا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 وَقِيلَ ادْخُلُ النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَآءَتْ فِرْعَوْنُ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عندك بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ